وافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ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 قالوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ثُمَّ تَنْتِينُ وَأَحْيَيْتَنَا ثُمَّ تَنْتِينُ فَعَتَرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا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 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 إَِّهُ قوَوّ شَديدُ الععقَ وَلَقَدَ أَْسَ النامُ سَابِآياتنَ وَسُقانٍِ مُبِ إلَ فِرعَعونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقالَاوا ساحِررٌ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 وَلَقَد جَ أَكُمْ يُوسُفُ مِ قَبللُ بِالْبَنَاتِ فَمَا زِلْلتُم فِي شَكم مَِّا جَ أَكُمْ بِهِ حتىََّى إذَا هَلَكَ قُلْلتُم لَ يَبَعَثَ اللهَّهُ مِم بَعْدِهِ رَسُولَ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 كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَنِّي أَبْلُغِ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعْ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأظن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 لا جَرَمَ اَنَّ مَا تَدْعُونَني اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَاَنَّمَا رَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّمَا رَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَن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 دار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرا لولي الالباب َصبر إِ وَعددَ اللهَّ حَّ وَستَغْفِ لذم بكَ وَسَبّح بحَمدِ رَّكَ بالِالعَشّ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 ذلكم الله ربكم خَالِقُ كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون اللهَّهُ الذي جَعللَكُم الْأَررض قَرارَ وَسَّماء أَبِنَا أَوْ وَصََّرَكُم فَأَحسَنَ سورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطجبَ ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُم فَتَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ودخول ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر ان وعد الله حق فان منرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جَعَلَ لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 نابهه مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون